عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن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 وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا ثَنَّه مُ بصِرَةَ لتَبَتَعُوا فَغُِّهُ رَغِّكُم وَلِ تَعَمُ عَدَدَ السِنينَ وَْحِسَ وَكُلَّ شَيئم فَصَّلنَاهُ تَفصلَ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأ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 ولا تزروا آزرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا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 وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا